واغفر لنا ما قدنا وما أخرنا وما اسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت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 يا ذا المن والعطاء اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي في, في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم احقن دماءهم اللهم عجل بنصرهم اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم اللهم عليك لعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم ألف بين قلوب إخواننا في مصر برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمتهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم احطن دماءهم اللهم ول عليهم خيارهم إلهنا مولانا سيدنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيدهم بتأيدك اللهم ارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبنعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحسي عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على نبينا محمد كما باركت على ال على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد